كفايا نفس ما كانا كفاك هوى وعصيانا كفاك ففي الحشار صوت من الإشفاق نادانا كفايا تعلمي بارك الله فيك أن نبي الهدى والرحمة قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له